الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله شكره واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا